117. وقلنا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير 118. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس البصير 119. إذا ألقوا فيها سمعوا لها تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ وَالْبَأْسُ الْتِقِيَ فِيها فَوجٌءَ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُها أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ قَالُوا بَلَى قَدْ جَاءَنَا نَذِيرٌ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ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 بِالْهُدَىٰ يَبْلُغُهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ جَهِّرُوا بِهِ ۖ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الخبير. هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ لَعِبًا فامشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ ءَامَنْتُمْ مَّا فِي السَّمَاءِ أَمْ يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاخبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صار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 إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بلجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدا أمن أم يمشي سويا على صواط مكب قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذوأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إنك كنتم صادفين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوا زلفة سيئة وجوب الذين كفروا وقيل هذا الذي كنت 119. قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم 110. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قُلْ أَرْأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فمن يأتيكم, فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَعِينٍ بسم الله الرحمن الرحيم وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ مَا أَنتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونٍ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ إن ربك هو أعلم بمن طل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فلا تطع المكذبين ودوا لو تدين فيدهنون ولا تطع كل حلاف مهين هماز مناع للخير معتد أثيم غتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين سنسمه على الخرطوم إِنَّا بَلَوْنَا هُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ وَلَا يَسْتَثْنُونَ فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِّنْ رَبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمَ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 فَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُوا إِنَّ لَضَلَّلن بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ قُلْ أَوْسَطُهُمْ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ لَوْلا تَسْبَحُونَ قَالُوا سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ فَأَقْبَلَ لَبَاحُبُهُمْ عَلَى بَظِئٍ يَتَلَوَّمُونَ قَالُوا يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا طَاغِينَ عَسَى رَبُّنَا أَن يُبْدِلَنَا خَيْرًا مِنْهَا إِنَّا إِلَى رَبِّنَا رَاغِبُونَ كَذَلِكَ الْعَذَابُ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 إن لكم فيه لما تخجرون أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون سلهم أيهم بذلك زعيم أم شركاء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 أَمْ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إِلْ نَادَى وَهُوَ مَكْنُومَ لَوْلَا أَنْ تَدَارَكَهُ نِعْمَةٌ مِّنْ رَبِّهِ لَنُبِذَ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ مَذْمُومَ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 بسم الله الرحمن الرحيم الحق ما الحق وما أدراك ما الحق كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلقوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام كسوما فترى, فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية وَجَاعَ فِرْعَوْنُ وَمَا هُوَ قَبْلَهُ وَالْمُتَّفِكَاتُ بِالْخَاطِئَةِ فَعَثَّرَ رَسُولُ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةَ الرَّبِّ إِنْ نَّلِمَ ظُلْمًا وَحَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعِيَهَا أُولُو واعية. فإذا نفخ في الصور نفقة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكتا واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية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 111. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أمقرأوا كتابي 112. إني ظننت أني ملاق حسابي 113. فهو في عيشة راضية 114. في جنة عالية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 ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية كلوه فألوه ثم الزحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه إِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ وَلَا يَحُبُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينَ فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمِ وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينَ لَا يَأْكُلُهُ إِلَّا الْخَاطِئُونَ فَلَا أُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ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 ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخلنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين وإنه لتذكرة للمتقين وإنا لنحلم أن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 وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لغ نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى إِنَّ الْإِنسَانَ خُلِقَ هَدُوعًا إِذَا مَسَّهُ الشَّوْجَ دُوعًا وإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا إِلَّا الْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُونَ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 إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءُ وَرْءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هم الْعَادُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ وَالَّذِينَ هُمْ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 أَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُعْجِزُهُمْ أَن يَقُولُوا لَهُ قَوْلًا كَرِيمًا كَلَّا إِنَّ خَلْقَنَا هُوَ الْحَقُّ فَلَا أُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ إِنَّهُ لَقَادِرُونَ عَلَى أَن يُبَدِّلَ خَيْرًا وما نحن بمسبوقين فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجداف سراعا كأنهم إلى نصب يوفرون خاشعة أبصارهم ترهكم من الله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 قال رَبّ إِ دَعَوْتُ قَوم لَلَ وَنَهَا رَ فَلَم يَزِدهُم دُغاءِ إِلَّ فِرَار وَإِني كلُمَا دَعَوْتُهُم لتَوفَِ لَهُمْ جَعَلُوا أَصابِعَهُم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 فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا بَا لا لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا فَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبَعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا وَاللَّهُ أَنْبَتَكُمْ من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساقا لتسلكوا منها سبلا فجاجا قَالَ نُوحٌ رَبِّ إِنَّهُمْ عَصَوْنِي وَاتَّبَعُوا مَن لَّمْ يَجِدُهُمْ مَالٌ وَلَدٌ إِلَّا قَسَتْ عَلَيْهِمُ الْأَفْئِدَةُ وَبَكَرُوا مَكْرًا كِبْرًا وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا مما خطيئاتهم أرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا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 وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا بسم الله الرحمن الرحيم قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إني نَا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَهْدِي إِلَى الرُّشْبِ فَآمَنَّا بِهِ وَلَنْ نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا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 124. وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا 125. وأننا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وسهبا 126. وأننا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 به. فمن يؤمن بربيه فلا يخاف بخسا ولا غهقا وعنا منا المسلمون ومنا القاسقون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما مَالْ قَاسِقُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا وَأَن لَوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا لِنَفْطِنَهُمْ فِيهِ وَمَن يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صعدا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 فَتُ عَدُونَ أَمْ يَجَعَلُ لَ رَبّ أَمَدَا عَالِمُ الغيبِ فَلَا يهِرُ عَ غيبِهِ أَخَدَ إِللاا مَنِرُ تَغمِ من وَسُول فَإِنهُ يَسْلُكُ مِن بَيْنِ يَدَي وَمِنْ خَلْبِهِ رصَدَا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاق بما لديهم وأحفى كل شيء عددا بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا يصفه أو ينقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا <تصفيق> إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطآ وأقوى مطيلا إن لك في 118. والسهار سبحا طويلا 119. والكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا 110. طب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا 111. واصبر على ما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 فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفوتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفحولا إن هذه تذكره فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا إن ربك يعلم أن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 عَالِمًا أَنَّ سَيَكُونُ مِنْكُمْ نَوْبٌ وَآخَرُونَ يَغْرُبُونَ فِي الْأَرْضِ يبتغون, يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَقَرِئُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ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 تَكْبِرْ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٍ رَبِّي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا وَجَعَلْتُ لَهُ مَا لَمْ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 ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحره يبثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر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 وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْبَشَرِ ۖ كَلَّا وَالْقَمَرِ وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ وَالصُّبْحِ إِذَا أَسْفَرَ إِنَّهَا لَإِحْدَى الْكُبَرِ نَذِيرٌ لِّلْبَشَرِ لِمَن شَاءَ أن يتقدم أو يتأثر كل نفس بما كسبت رهينه إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر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 فَمَا لَهُمْ عَنِ الْتَذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ كَأَنَّهُمْ أُمُرٌ مُسْتَنْفِرَةِ فَرَّتْ مِنْ قَسْوَرَةِ بَلْ يُرِيدُ كُلُّ مْرِئِمْ مِنْهُمْ أَنْ يُؤْتَى صُعْفًا مُنَشَّرَةِ كَلَّا بَلْ لَا يَطَافُونَ لَا إِن نُذْكِرُ فَمَن شَاءَ ذَكَرَ وَمَا يَذْكُرُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَأَهْلُ التَّقْوَى وَأَهْلُ الْمَوْفِرَةِ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 ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيره ولو ألقوا معاذيره لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فَإِذَا قُرِئَ نَاهُ فَتَّبِعْ قُرْآنَهُ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ كَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ إِلَىٰ رَبِّهَا ناظرة قَوْجُو يَوْمَئِذٍ بَاشِرَهُ تَظُنُّ أَيُّفْعَلُ بِهَا فَاقِرَهُ كَلَّا إِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِي وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ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 أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدًا أَلَمْ يَكُنْ طُفَةً مِنْ مَنِيٍ يُمْدَى ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّى فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْفَى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 119. إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا 110. فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسعورا 111. وجزاهم بما صبروا جندا نَتًا وَحَرِيرًا مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى لا لَا يَرَوْنَ فِيهَا شَمْسًا وَلَا زَمْهَرِيرًا بَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ غِلَالٌ وَهَا زُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا بآانةٍ مِ فَّّتِ وَأَكوابٍِ كََت حَرير خَواريرَ مِ فبَّتِ قَدُه تَ خدير وَيسْقَوودَ فيِي هكَكْسَن كَان مِزاجُهز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 وَلَكِنْ كَانَ كَبِيرا عَلَيْهِمْ ثِيَابُ سُندُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٌ وَحُلُلٌ وَحُلُّ أَسَاوِرَ من فِي يَوْمِ الْوَحْيِ وَسَقَاهُمْ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 وَالْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْ لَيْلًا طَوِيلًا إِنَّ هَؤْلَاءِ يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَيَذَّرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا نَحْنُ خَلَقْنَاهُمْ وَشَدَدْنَا أَسْرَهُمْ وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَالَهُمْ تَبْدِيلًا إِنَّ هَٰذِهِ تِلْكَ الْقُرَىٰ فَمَا كَانَ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ ربه سبيلا وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا يُدْخِلُ مَن يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالَّذِينَ آلَوِ بِنَا أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا بسم الله الرحمن الرحيم والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا قذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أفتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل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 أَلَمْ نَخْلُقْتُمْ مِنْ مَاءٍ مَهِينَ فَاجْعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَكِينَ إِلَى قَدَرٍ مَعْلُومٍ فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ وَيْلُونَ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا وَجَعَلْنَا فِيهَا غَوَاسِيَ شَابِخَاتٍ وَأَسْخَيْنَاكُمَّ مَا أَنْفُرَاتًا وَيْلُهِ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ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 وأنه جمالة صفر ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم الفاصل جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيد فكيدون ويلو يومئذ للمكذبين إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتغون 111. كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون 112. إنا كذلك نجزي المحسنين 113. غيروا يومئذ للمكذبين 114. كلوا ويل يومئذ للمكذبين وإذا قيل لهم مركعون لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يقول